الذي عليه أهل السنة والجماعة أن الصفات توقيفية هناك عدة طرق لإثبات الصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى الطريق الأول دلالة الأسماء عليه. دلالة الأسماء على الصفات لأن كل اسم فهو متضمن لصفة ولهذا ما دام كل اسم من أسماء الله تعالى دال على ذاته ودال على الصفة التي اشتق منها فهذا طريق من طريق الدلالة على الصفات واثباتها كل اسم يدل على ذات تعالى فاسمه تعالى السميع يدل على ذات موصوفة بالسم يدل على ذاته تعالى وأدل على الصفة التي شق منها الاسم. اسمه تعالى البصير يدل على ذاته تعالى وعلى صفة ذاته تعالى بالبصر إذا كان الاسم متعديا يعني من حيث الاشتقاق كالمحي فإنه يدل على ذاته تعالى ويدل على اقتصاف ذاته تعالى بصفة الاحياء ويدل على تعلق ذلك أو تعلق تلك الصفة بما يحييه الله تبارك وتعالى من الموجودات التي أعطاها الله رب العالمين الصفة الحياة فالطريق الأول لإثبات الصفة دلالة الاسم عليها دلالة الاسم من أسماء الله تبارك وتعالى ثابتة على تلك الصفة كل اسم يدل على صف. ويدل على الذات الأسماء مترادفة باعتبار الدلالة على الذات ومتبائنة باعتبار ما دلت عليه في نفسها. فاسمه تعالى السميع من حيث الدلالة على الذات هو اسمه تعالى البصير. لغير زيادة من حيث الدلالة على الذات اسمه الله الحسن من حيث الدلالة على الذات مترادفة كلها تدل على ذات واحدة. وأما من حيث ما دلت عليه بحسب المعاني فهي متبائنة، فما ذل عليه اسمه تعالى السميع سوى ما ذل عليه اسمه تعالى البصير سوى ما ذل عليه اسمه تعالى العليم إلى آخر ذلك. السمع سوى البصر سوى العلم سوى الحكمة وغير ذلك مما دلت عليه اسماء ربنا تبارك وتعالى. الطريق الثاني لإثبات الصفة أن ينصه الله تبارك وتعالى على الصفات في كتابه أو على لسان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مثل الوجه واليدين والعينين وما أشبه هذه الصفات هي الصفات التي يقال عنها الصفات الخبرية الصفات الخبرية الصفات الخبرية التي كبت بها الخبر دلنا عليها ربنا تبارك وتعالى في كتابه أو على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم الوجه العقل لا يمكن أن يثبت هذه الصفة وأما السمع والبسط فإن العقل يمكن أن يثبت هذه الصفات وأما صفة الوجه صفة اليدين صفة العينين فإننا لا يمكن بالعقل أن نصل إلى إثبات هذه الصفات لله وإنما دلنا عليها الخبر دلنا عليها الخبر الكتاب والسلم فهذه بنص من الله تبارك وتعالى أن ينص على الصفة هذه طريق لإثبات الصفة أن ينص الله تبارك وتعالى على هذه الصفة مثل أيضا صفة الانتقام قال تعالى إن الله عزيز ذو انتقام ليس من أسماء الله تبارك وتعالى المنتقم المنتقم ليس من أسماء الله تبارك وتعالى خلافا لما يوجد في بعض الكتب التي فيها عد أسماء الله الحسنى. لأن الانتقام ما جاء إلا على سبيل الوصف لم يأتي الانتقام إلا على سبيل الوصف إن الله عزيز ذو انتقام صاحب انتقام فيأتي وصفا لم يأتي اسما وإنما أتى وصفا أو أت اسم فاعل مخيادة أت اسم فاعل مخيادة تقوله إن من المجرمين منتقمون المنتقم منتقمون المنتقم ها هنا اسم فاعل انتقم فهو منتقم ومنتقم منه هذا اسم مفعول فاسم الفاعل هنا لم يأتي على سبيل الإطلاق وإنما أتى مقيدا منتقم ممن؟ من المجرمين إن من المجرمين منتقمون أو على سبيل الوصف كما في قوله تعالى إن الله عزيز ذو انتقام فالمنتقم إنما أتى على سبيل أو صفة الانتقام إنما أتى على سبيل الوصف إن الله عزيز ذو انتقام فهو موصوف بأنه صاحب انتقام ذو انتقام أو اسم فاعل مقيد إن من المجرمين منتقمون منتقمون ممن من المجرمين فلم تأتي على سبيل الإطلاق الطريق الثالث بإثبات الصفة أن تؤخذ من الفعل مثل المتكلم تأخذها من قوله تعالى وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا إذن صفة التكلم لله تبارك وتعالى من أين أفت هذه الصفة من قوله تعالى وكلم الله موسى تكلما وتعرف أن الذين حرفوا في اللفظ وتحريف اللفظ لا بد أن يستثبِع تحريف المعنى يعني ما دام اللفظ قد حُرِّث فالمعنى لا بد أن يتغير من أنواع التحريف التي مر ذكرها بتفصيلها أن المحرفين حرفوا هذه الآية. وكلم الله موسى تكلما فالذي كلم هو الله والذي كلم هو موسى فحرفوا ذلك وقالوا وكلم الله موسى تكلما فكان المتكلم موسى والمكلم هو الله فلم يثبتوا لله بهذا التحريف صفة التكلم فهذه الطرق التي تثبت بها الصفة كيف تثبت الصفة لله تبارك وتعالى بدلالة الاسم عليه فكل اسم من أسماء الله الحسنة ثابتة وهذا مزلق لأنك ربما أتيت باسم غير ثابت وتقول الصفة التي تضمنها هذا الاسم كذا فهذا خطأ فلابد أن تثبت العرش أولا ثم تنقش أثبت العرش اولا ثم فلا فلابد من إثبات الاسم أولا إذا ثبت الاسم فما تضمنه الاسم من صفة وهذا من الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى أن تؤمن بالاسم بدلالة لسم على الذات وأن تؤمن بما تضمنه الاسم من الصفة وإذا كان الاسم متعديا فأن تؤمن بما تعلق به ذلك الوصف فهذا هو الإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى فتثبت الاسم أول إذا أثبتت الاسم فما تضمنه الاسم من صفة تثبته وهذه طريقة من طرق إثبات صفات ربنا تبارك وتعالى الطريق الثاني أن ينص الله تبارك وتعالى عليها كالوجه واليدين والعينين الطريق الثالث أن تؤخذ الصفة من الفعل تؤخذ الصفة من الفعل فصفة الضحك فقد ضحك الله تبارك وتعالى كما قال النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم لما ركب النبي صلى الله عليه وعليه آله وسلم الداب ثم أتى بالذكر ثم ضحك فسأله علي رضوان الله عليه فأخبره أن الله تبارك وتعالى ضحك فقال بعض أهل العلم وبعض أصحاب قال ذلك في غير هذا الحديث لا نعدم من رب يضحك خيرا وكذلك لقد عجب الله من صنيعك يا فلان أنت وفلان البارحة فالرجل الذي ضيف ضيف رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عجب الله من صنيعك أنت وفلان يا فلان البارحة صفة العجب صفة الضحك هذه الصفات تأخذها من, من النصوص الثابتة صفة النزول ولكن لا تشتق منها أسماء لله تبارك وتعالى. الصفات أعمل من الأسماء لأن كل اسم يتضمن صفة وليس كل صفة تتضمن اسما. فصفة النزول لا تتضمن النازل. صفة الضحك لا تتضمن الضاحك إلى غير ذلك. الصفات المنفية عن الله عز وجل كثير. لكن الإثبات أكثر. وكل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل كل من النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل أما الإجمال في النفي فهو أن ينفى عن الله تعالى كل ما يضاد كماله من أنواع العيوب والنقاص هذا نفي مجمل الإجمال في النفي بالنسبة لأسماء والصفات الإجمال في النفر أن ينفى عن الله تبارك وتعالى كل ما يضاد كماله تعالى من أنواع العيوب والنقاس كمثل قوله تعالى ليس كمثله شيء هل تعلم له سمية وكذلك في قوله تعالى وسبحان الله عما يصفون فينزه عن الوالد والولد والصاحبة والند والكفر والضد والنظير ينزه عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص على سبيل التفصيل هذا تفصيل في النفي ينزه الله تبارك وتعالى عن كل واحد من هذه العيوب والنقائص بخصوصه كالوالد والولد والصاحبة والكفر ولكن ليس في الكتاب والسنة نفي محض ليس في الكتاب والسنة نفي محض لأن النفي المحض ليس بكمان كما هو معلوم لأن النفي المحض ليس بكمان النفي المحض ليس بكمان يعني عندما تقول إن الله لا يناف إن الله لا يناف لم في عن الله تبارك وتعالى النور والسنة لم في عن الله تبارك وتعالى الظلم فقط لا. لم يأتي بالكتاب الكتاب هذا النفي محضا يعني لمجرد النفي وإنما لثبوت كمال الضد كما هو معلوم لأن النفي المحض لا يعد كمال لماذا لأنه ربما خل المحل عن الوصف بالضد يعني عندما تقول إن الجدار لا يظلم لأنه غير قابل للظلم أصل هذا محل غير قابل للتصافي بالصفة أصل الجدار لا يظلم غير قابل للظلم أو تقول فلان لا يظلم لأنه عاجز عن أن يتأتى منه ظلم لأنه قادر على الظلم ويعدل فما قال الشاعر كبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي فصغرهم فدل على هوانهم ودلهم إذن هم لا يظلمون ولا يقدرون لأنهم لا يقون على ذلك ولا يقدرون عليه فهذا لعجزهم فلا يعد هذا مدحا عندما تقول للذليل إن هذا لا يظلم لماذا لأنه عادل؟ لا لأنه ذليل لا يقوى على الظلم وعم الله جل وعلا فإنه ينفى عنه الوصف بالظلم لكمال عقله ينفى عنه الوصف بالسنة والنوم لكمال حياته وقيوميته فكل نفي بنقص عن الله تبارك وتعالى إنما ورد لثبوت كماله. هذا مهم جدا وأما الكتاب والسنة فليس فيهما نفي محت يعني لمجرد النفي الإجمال في الإثبات مثل إثبات الكمال المطلق والحمد المطلق لله رب العالمين والمجد المطلق لله رب العالمين كما يشير إليه مثل قوله تعالى الحمد لله رب العالمين ولله المثل الأعلى وأما التفصيل في الإثبات فهو متناول لكل اسم أو صفة وردت في الكتاب والسنة وهو من الكثرة بحيث لا يمكن لأحد أن يحصي. إذن النفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصل. نفي والإثبات في الأسماء والصفات مجمل ومفصلاً. الصفات المنفية عن الله عز وجل كثيرة، ولكن الإثبات أكثر لأن الصفات الإثبات كلها صفات كمال، وكلما تعددت وتنوعت ظهر من كمال الموصوف ما هو أكثر، وصفات النفي قليلة. ولهذا نجد أن صفات النفي تأتي كثيرا عامة غير مخصصة بصفة معينة والمخصص بصفة معينة لا يكون إلا لسبب مثل تكديد المدعين بأن الله اتصف بهذه الصفة التي نفاها عن نفسه أو لدفع توهم هذه الصفة التي نفاه، أنه ربما توهمها أنه يوصف بهذه الصفة فينفيها الله رب العالمين لدفع التوى أو لأن المشركين قد وصفوه بها فيها الله رب العالمين عن نفسه القسم الأول من صفات النفي وهي العامة فقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وكما في قوله تعالى ليس كمثله شيء يعني في علمه وقدرته وحكمته وسمعه وبصره وعزته ورحمته وغير ذلك من صفاته فلم يفصل ليس كمثله شيء بل قال ليس كمثله شيء هذا النفي العام المجمل يدل على كمال مطلق ليس كمثله شيء في كل كمال وأما إذا كان مفصلا فلا تجده إلا لسبب النافي إذا جاء مفصلا لا تجده إلا لسبب التفصيل في النفي هو أن ينزه الله عن كل واحد من العيوب والنقائص المذكورة بخصوص فينزه عن الوالد والولد والشريك والصاحبة والند والضد والجهل والعجز والضلال والنسيان والسنة والنوم والعبث والباطل وهذا النفي يكون لسبب فالنفي المفصل لا تجده إلا لسبب ما اتخذ الله من ولد هذا أتى ردا على قول من قال إن لله ولد فرد الله رب العالمين بالنافع على هؤلاء الذين أرادوا أن يثبتوا لله تبارك وتعالى الولد. فجاء هذا النفع لهذا السبب ما اتخذ الله من ولد. ردا بقول من قال إن لله ولد. وكذلك لم يلد ولم يولد. للرد على الذين قالوا إن لله ولدا. وقوله تعالى وَلَقَدْ خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ وَمَا مَسَّنَا من لُّغُوبِ لأنه قد يتوهّم متوه وقد يفرض الذهن الذي لا يقدر الله تبارك وتعالى حق قدره أن هذه السماوات العظيمة والأراضين العظيمة إذا كان خلقها في ستة أيام فسألحقه التعب فقال وما مسنا من لغوب أي من تعب وأعياء فما مسنا من لغوب هذا لثبوت كمال الضد وهو كمال قدرته وقوته فهذا النقل إنما أتى لدفع توهم من يتوهم أنه أصابه تبارك وتعالى تعب أو إعياء فتبين بهذا أن النفي لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب على سبيل العموم أو على سبيل الخصوص لسبب على سبيل العموم كقوله تعالى ليس كمثله شيء على سبيل الخصوص إما لرد قول من قال بالنقص لله تبارك وتعالى فينف الله رب العالمين ذلك عن نفسه ما اتقض الله من ولد لم يلد ولم يولد للرد على من قال إن لله ولدا وكذلك لدفع توهم من يتوهم نقصا يلحق بالله رب العالمين كما في قوله تعالى وما مسنا من لغوب لأنه ربما فرض الذهن متوهما أنه ما دام خلق السماوات والأرض في ستة أيام فقد أصابه إعياء أو كعب قد تقول الذهن لا يفرض لا بل فرض ولو قرأت في سفر التكوين وهو فاتحة ما يسمى بالكتاب المدنس الذي يقولون عنه الكتاب المقدس يقول إن الله تبارك وتعالى بعد أن طرغ من خلق السماوات والأرض أقد يتمشى في الجن أصابه ما أصابه من التعب أقد يتمشى في الجن يوم السابق خلق آدم فلما أكل من الشجرة هو وزوجه تواريا ونزل الرب الإله يتمشى في الجنة فقال أين أنت يا آدم لم يكن يدري أين عود فقال ها أنا ذا يا رب قال لا ولما تستخفي مني أو أكلت من الشجرة نعم هذا موجود في الكتاب المدنس تقول إن الذهن لا يفرد؟ يفرد فلدفع توهم من توهم يأتي الله تبارك وتعالى بالنفر لهذا السبب لدفع توهم من توهم فيتبين بهذا أن النفر لا يرد في صفات الله عز وجل إلا على سبيل العموم ليس كمثله شيء أو على سبيل الخصوص لسبب لأن الصفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات النفي المحض ليس شيئا وليس فيه كمال فإذا هذا النفي إنما يذكر لإثبات كمال الضد فتأمل هذا فإنه نافع جدا ينفعك الله رب العالمين به لما تقرأ في كتابه تبارك وتعالى وما مسنا من لغوه لا تمر عليها هكذا وإنما تقول نعم وكيف يمسه إنما نفها هنا لإثبات كمال الضد وهو كمال قوته وكمال قدرته ولا يظلم ربك أحدا فقل نعم لثبوت كمال الضد وهو العدل فلثبوت كمال عدله لا يظلم أحدا وما الله بغافل عما تعملون نعم لثبوت كمال الضد وهو العلم والإحاطة وهكذا نفى الله رب العالمين عن نفسه السنة والنوم تقول نعم لثبوت كمال الضد بكمال الحياة وكمال القيومية ينفعك الله رب العالمين بهذا الأصل جدا صفات السلب لا تتضمن الكمال إلا إذا كانت متضمنة لإثبات ولهذا تقول الصفات السلبية التي نفاه الله عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها احفظ هذه الصفات المنفية التي نفاه الله رب العالمين عن نفسه متضمنة لثبوت كمال ضدها، فقوله تعالى وما مسنا من اللغو متضمن لكمال القوة والقدرة، وقوله تعالى ولا يظلم ربك أحدا متضمن لكمال العد، وقوله تعالى ومن الله بغافل عمّا تعملون متضمن لكمال العلم والإحاطة، وهكذا لا بد أن تكون الصفات المنفية متضمنة لثبوت. وذلك التبوت هو كمال ضد ذلك المنفي وإلا لم تكن مدح لأن النفي المحض ليس بشيء فضلا عن أن يكون مدح ولم يرد في القرآن قط ولا السنة النفي المحض وإنما النفي المستلزم المثبت لكمال الضد ليس في الكتاب والسنة نفي محض إن النفي الصرف لا مدح فيه في الكتاب والسنة إثبات ما يضاد النفي من الكمال فنفي الشريك والند لإثبات كمال عظمته وتفرده بصفات الكمال وحده لا إله إلا هو ونفي العجز لإثبات كمال القدرة ولهذا كان النفي في الكتاب والسنة وإنما ياتي النفي في الكتاب والسنة مجملا في أكثر الأحوال لذلك بخلاف الإثبات فإن التفصيل فيه أكثر من الإجمال لأن الإثبات مقصود لذاته إذ هو كمال كمال محط أو كمال مقيد بقيد فيوتى به مقيدا وأما الكمال المحط فهو مقصود لذاته ولذلك تجده مفصلا وقد جاءت الرسل صلى الله عليه وسلم بإثبات مفصل ونفي مجمل هذا طريق المرسلي إثبات مفصل نفي مجمل فإذا لا يوجد في الصفات المنفية عن الله نفي مجرد لأن النفي المجرد عدم والعدم ليس بشيء فلا يتضمن مدحا ولا تناء ولأنه يعني النفي قد يكون للعجز عن ذلك الوصف فيكون ذنما للعجز عن ذلك الوصف فيكون ذنما ويقال له عند البلاغيين المدح المقصود به الذم، فلان العاجز لا يظلم أحد هذا مدح يقصد به لأنك إنما تريد الإشارة إلى عجزه أن يقع منه ذلك لا لتعففها عنه لعدله فهذا يقول عنه البلاغيون هذا هو المدح المقصود به الذم، كما تقول للرجل الجاهل الفذم العيي أنت أبصح من سحبان وئي، والأصل أنه أحمق من هب الناقة، فإذا النفي قد يكون للعجز عن تلك الصفه وذلك الوصف، فيكون ذمًا، وقد يكون لعدم القابلية. فلا يكون متحا ولا ذما كما قلنا الجدار لا يظلم لماذا؟ لأنه غير قابل للوصف أصلا بظلم ولا عكر فلا يكون متحا مثال الأول فهو العاجز قول الشاعر النجاشي الحارثي قيس بن عمرو إذا الله عاد أهل لؤم ورقة فعاد بني العجلان رخط بن مقبلي قبيلة لا يغدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردلي ولا يردون الماء إلا عشية إذا صدر الوراد عن كل من هلي الكلاب الضاريات لحومهم وتأكلوا من كعب وعوف ونهشلي وما سمي العجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجل وما سمي العدلان إلا لقولهم خذ القعبة وأحلب أيها العبد وعجلي أحلب وأحلب لغتان فصيحة إذا الله عاد أهل لؤم ورقة أي رقّة في أحسابهم أحسابهم رقيقة ضعيفة وأيضاً في رواية لهذا البيت إذا الله عاد أهل لؤم ودقّة يعني في أحسابهم فأحسابهم دقيقة ضعيفة لا تتماسك فعاد بني العجلان رخط ابن مقبلي ما سمي العجلان جدوهم بالعجلان إلا لقيلهم خذ القعب واحلب أيها العبد وعجلي هو يذمهم كما ترى فقال مصغرا للذم والاحتقار قبيلة فصغرها قبيلة لا يقدرون بذمة ولا يظلمون الناس حبة خردل لماذا لعدلهم لوفائهم أبدا لعجزهم وهوانهم ومذلتهم فإذا النفي قد يكون للعجز عن الاصطابع بالوصف الممثيل وأيضا قد يكون لعدم القابلية فإن جدارنا لا يظلم أحد لماذا لأنه محل غير قابل غير قابل ولا لظل فالواجب علينا نحو هذه الصفات التي أثبته الله لنفسه والتي نفاها تعالى عن نفسه أن نقول سمعنا وصدقنا وآمنا فنسمع ونصدق ونؤمن بما وصف الله رب العالمين به نفسه في كتابه وبما وصفه به نبيه صلى الله عليه وسلم في الثابت من سنة هذه الصفات هي المثبة والصفات المنفية أما الأسماء فكلها مثبة اسماء الله تبارك وتعالى حسنة كلها مثبة وأما الصفات فمنها مثبة ومنفية كما مر اسماء الله تبارك وتعالى المثبة مع أنها مثبته منها ما يدل على معنى إيجابي ومنها ما يدل على معنى سلبي مع أن كل الأسماء الثابتة لله تبارك وتعالى مثبته ليس فيها من فيه الأسماء الأسماء نفسها كلها مثبتة ليس فيها من فيه وأما ما دلت عليه الأسماء فإنها تدل على معنى إيجابي وقد تدل على معنى سلبي وهذا هو مورد التقسيم في النفي والإثبات بالنسبة لأسماء الله تبارك وتعالى إذا قيل اسماء الله تبارك وتعالى منها مثبت ومنفي تقول أسماء الله تبارك وتعالى كلها مثبتة ليس فيها منفي وأما ما تدل عليه فإنها تدل أحيانا على معنى إيجابي وأحيانا على معنى سلبي فإذا اعتبرت هذا فيمكن أن تقول هذا هو مورد التقسيم في أسماء الله الحسنى إلى مثبة ومنفي على اعتبار ما دلت عليه من معنى إيجابي أو معنى سلبي من معنى مثبت أو معنى منفي فهذا مورد التقسيم للأسماء الحسنى إلى مثبة ومنفي فمثال الأسماء الحسنة التي مدلولها إيجابي كثير ومثال التي مدلولها سلبي السلام معنى السلام قال العلماء والسالم من كل عيب السالم من كل عيب إذن فمدلوله سلبي لأنه نفي للعيب عن الرب جل وعلا فهذا مدلول سلبي لأنه يفيد النفل بمعنى أنه ليس فيه نقص ولا عين لكن هذا سلم ليس فيه نقص ولا عيب، وكذلك القدوس قريب من معنى السلام لأن القدوس معناه المنزه عن كل نقص وعين إذا صارت عبارة شيخ الإسلام رحمه الله تعالى صحيحة أين هي؟ هي قوله رحمه الله وهو سبحانه قد جمع فيما وصف وسمى به نفسه يعني ما وصف به نفس وسمى به نفسه جمع بين النفي والإثبات تقول في الوصف هناك نفس وإثبات هذا حق وأما في التسمية في الاسم في الأسماء الحسنة أين النفي والإثبات تقول من حيث المدلول إذا كان المدلول سلبيا كما دل عليه اسمه تعالى السلام واسمه تعالى القدوس من نفي النقص والعيب عن الله تبارك وتعالى فهذا بمعنى الممثي إذن كلامه مستقيم صحيح رحمة الله عليه لا يريد الشيخ, الشيخ الإسلام رحمه الله للأسماء أن هنالك أسماء منثية لأن الاسم المنفي ليس باسم لله يعني إذا نفيت لسم فكيف تثبت لله إذا نفيت الاسم عن الله تبارك وتعالى لا يكون اسما لله تبارك وتعالى وعما الصفة فليثبوت كمال الضد كما هو معلوم ولكن مراد شيخ الإسلام رحمه الله تعالى أن مدلولات أسماء الله تعالى ثبوتية وسلبي مدلولات مدلولات الأسماء الفستة من هذه المدلولات ما هو ثبوتي ومنها ما هو سلبي السلبي كالسلام السالم من كل نقص وعيد القدوس المنزه عن كل نقص وعي، فإذا هذا مدلول سلبي يعني ليس فيه نقص ولا عيب، ليس فيه نقص ولا عيب، هذا مدلول كما ترى سلبي وهذا مورد التقسيم في الأسماء الحسنى إلى مثبة ومن فيه إلى مثبة ومن فيه. ثم قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى فلاعظ فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الله المستقيم هو صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين قال شيخ الإسلام في العقيدة الواسطية بعد أن ذكر ما مر فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه صراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فلا عدول يعني لا ميل ولا انحراف عن ذلك بل هم مقتفون لآثار الرسل مستضيئون بأنوارهم لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون صراط مستقيم فذكر الصراط مفردا معرفا كما ترى بالألف واللا وقد ياتي الصراط أيضا معرفا بالإضافة صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين فأتى بالصراط مفرداً معرفاً باللان مرة وبالإضافة مرة أخرى مفرداً أتى بالصراط مفرداً مع أنه ذكر المرسلين يقول عما جاء به المرسلون فإنه يعني الذي جاء به المرسلون هل لأنهم تعددوا يعني المرسلين يتعدد ما جاءوا به قال فإنه صراط المستقيم فأتى به مفرداً معرفا بالألف واللا ثم عرفه بعد ذلك بالإضافة صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين لأن الحق واحد وهو صراط الله صراط الله المستقيم الذي لا صراط يوصل إليه سواء وهو عبادة الله بما شرع على لسان رسله وعلى لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهذا بخلاف طرق الضلال فإنها متعددة متشعبة ولهذا يجمعها يأتي بها مجموعة كما في قوله تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوا صراط واحد وخط خط مستقيما صلى الله عليه وسلم ثم خط على جانبي هذا الخط المستقيم خطوطا قصيرة ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله سبيل واحد صراط واحد لا يتعد والحق لا يتعد الحق واحد لا يتعدد، وأما الباطل فيتعدد على قدر تعدد المبطلين فجمع لهم لأنه يتعدد على حسب أهوائهم وأفرده له تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه صراط واحد ولا تتبعوا السبل مجموعة فتفرق بكم عن سبيله إفراده أيضا إفراد الصراط كما أتى ويأتي إفراده أيضا لإفادة تعيينه واختصاصه هو واحد مفرد مختص بالحق لا يتعدد وأما سبل أهل الغي والضلال فمتعددة كثيرة تتشعب ولا تمحصر وأما صراط المستقيم فواحد كما هو معلوم ولأن أقصر مسافة بين نقطتين هي الخط المستقيم فالخط المستقيم هو أقصر طريق وأقصر مسافة بين نقطتين فالطريق إلى الله تبارك وتعالى هو الصراط المستقيم فإنّه صراط المستقيم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم هذا تعليل لقوله فلا عدول لأهل السنة عما جاء به المرسلون لماذا؟ لأنه الصراط المستقيم لأن ما جاء به المرسلون هو الصراط المستقيم والطريق المستقيم هو الطريق المعتدل الذي لا عجاج فيه ولا أمت والذي لا تعدد فيه ولا انقسام. هو طريق واحد. لذلك إذا تشعبت الأهواء في الناس فعلم أنهم ليسوا على الصراط ليسوا على الصراط المستقيم لأن الذي داء به النبي صلى الله عليه وعليه وآله وسلم هو الحق وهو الصراط المستقيم فإذا تشعبت الأهواء اختلفت السبل فأعلم أن القوم ليسوا على الصراط المستقيم فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون العدول لانحراف والانصراف أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدلوا عما جاءت به الرسل وإلا لم يكونوا من أهل السنة ولا من الجماعة بل يكونون من أهل الأهواء فمن عدل عن الصراط المستقيم عما جاء به المرسلون فهو من أهل الأهواء لا يمكن أن يكون من أهل السنة والجماعة أهل السنة والجماعة لا يعدلوا لا ينصرفون ولا ينحرفون عن الصراط المستقيم الذي جاء به المرسلون جاء شيخ الإسلام رحمه الله تعالى بهذا النفي لا عدول لأهل السنة ليبين أن لكمال اتباعهم رضي الله عنهم يعني أهل السنة والجماعة لا يمكن أن يعدل عما جاء به الرسل فهم مستمسكون تماما غير منحرفين إطلاق عما جاء به الرسل بل طريقتهم أنهم يقولون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار هذا طريق السلام وهذا هو صراط المستقيم وهذا هو ما جاء به المرسلون سمعنا وأطعنا في الأحكام وسمعنا وصدقنا في الأخبار فما أخبرنا به النبي المختار صلى الله عليه وسلم إن الوحي المعصوم كتابا أو سن فإن الأحكام نقول فيها سمعنا وأطعنا وأما ما أخبرنا به صلى الله عليه وسلم من الوحي المعصوم في الأخبار من غير الأحكام فنقول سمعنا وصدقنا هذا سبيل المرسلين حديث الثابت الصحيح في الصحيح عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم بينما رجل يمشي يركب بقرة إذ قالت ما لهذا خلقت فقال ولماذا خلقت قالت خلقت للزرع واللح معنى ما قال فقال من هناك من الصحابة رضوان الله عليهم يا رسول الله بقرة تتكلم بقرة تتكلم وكذلك الذئب الذي أقعى على ذنبه وكلم الرجل صاحب الشاة فقال ذئب يتكلم يا رسول الله قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم وأنا أؤمن بذلك ويؤمن به أبو بكر عمر ولم يكون ثمة يعني لم يكون حاضرين رضي الله عنهم أبو بكر عمر قال النبي صلى الله عليه وسلم ويعمّن بذلك أبو بكر النعم ولم يكون فمته لم يكن حاضرا لماذا لكمال اتباعهما وعظيم إيمانهما فهما يصدقان الأخبار في الأخبار مثل هذا الذي أخبر به النبي المختار صلى الله عليه وسلم من بقرة تتكلم ومن ذئب يتكلم إلى غير ذلك يقولون سمعنا وصدقنا سمعنا وصدقنا وأما في الأحكام فيقولون سمعنا وأطعنا فهذا صراط الله المستقيم وهذا ما جاء به النبي الكريم صلى الله عليه وسلم وقوله رحمه الله تعالى عما جاء به المرسل لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسل ما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم واضح أننا لا نعدل عنه لأنه خاتم النبيين واجب على جميع العباد أن يتبعوه لكن ما جاء عن غير الشيخ كما مر في بداية هذا المجلس كتب هذه العقيدة لقاضي واسط قاضي منقضات واسط وهذه العقيدة هي عقيدة شيخ الإسلام يعني هي عقيدة أهل السنة والجماعة وإنما يحررها بلغضه لم يأتي بجديد ولكن هو يحررها بلغضه قال لو أريد إلا عقيدة منك أن يعني تكتبها لي أنت بلفظك تكون جامعة مانعة تكون محررة فكتب هذا لبيان عقيدة أهل السنة والجماعة فقال فيما قال لا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم لا يعدلون عنه ولا عنه ينحرفون ولكن المرسلون عما جاء به المرسلون ما جاء عن غيره لأهل السنة والجماعة عدول عنه لا عدول لهم عما جاء به المرسلون لأن ما جاء عن الرسل عليهم الصلاة والسلام في باب الأخبار لا يختلف لأنهم صادقون ولا يمكن أن ينسخ لأنه خبر والأخبار لا تنسخ يعني لو أخبر واحد من الرسل عليهم الصلاة والسلام عن أمر من الأمور في خلق السماوات والأرض أو عن الجنة أو النار وصح النقل إليه ثابتا فهذا لا ينسخ الأخبار لا تنسخ وإنما يقع النسخ في الأحكام لا في الأخبار فما أخبروا به وصح النقل عنهم ثابتا به فننا نصدق به لأنهم صادقون وقد أخبروا والأخبار لا تنسخ فكل ما أخبرت به الرسل عن الله عز وجل فهو مقبول وصدق ويجب الإيمان به مثلا قال موسى لفرعون لما قال له فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى فأخبر عن الله تبارك وتعالى بأنه سبحانه لا يضل ولا ينسى هذا إخبار لا ينسخ مثل هذا الخبر هذا وصف لله تبارك وتعالى لا يضل ربي ولا ينسى من الوصف المنفي فنفى عن الله تبارك وتعالى الجهل والنسيان فنحن يجب علينا أن نصدق بذلك لأنه جاء به رسول من عند الله تبارك وتعالى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى فلو سألنا سائل من أين علمنا أن الله أعطى كل شيء خلقه نقول من كلام موسى نؤمن بذلك ونقول أعطى كل شيء خلقه اللائق به فالإنسان على هذا الوجه والبعير على هذا الوجه والضأن على هذا الوجه ثم هذا كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه وكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه فتجد الكتكوت الفرخ الصغيرة تنشق عنه البيض فيخرج ينقر في الأرض فمن الذي أعلم أن رزقه في الأرض وتجد البقرة تضع وليدها فيقوم من أجل أن يلتقم ضرعها فمن الذي أعلم أن رزقه في ضرع أمه وهذا من الذي أعلم أن رزقه في الأرض لا عند أمه من الذي أعلم هذا وهذا أعطى كل شيء خلقه ثم ثم هذا ولذلك تجد ثعابين البحر تقطع رحلة طويلة جدا في أعماق المحيط وفي أعماق البحار لكي تجتمع في موسم بعينه في موسم بعينه لكي تضع بيضها وتتكاف ثم تعود إلى مواطنه هذا البيض يفقس بعد حين وتخرج منه ثعابين السمك الصغير تظل في هذا الموطن الجديد يا هذا المهجر لا وإنما تعود إلى الموطن الذي جاءت منه أسلافها من الذي أعلمه ليس لها من دليل يعود به يعني ثعابين السمك عندما تأتي للتكاثر ووضع البيض ثم تعود لا تبقي منها أدلة لكي تعود بالصغار بعد فقس البيض وإنما تعود تلك الصغار من غير ما دليل اللهم إلا ما جعله الله رب العالمين فيها من الهداية قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم, ثم هدى فهدى كل مخلوق إلى مصالحه ومنافعه فكل شيء يعرف مصالحه ومنافعه النملة في أيام الصيف تبدأ قوتها في جحورها تأتي بحب البر بحب القمع ثم تخزن ذلك لأيام الشتاء لأن عندها بيات شتوية في الشتاء فهي لا تخرج فمن أين تأكل فيتجمع في الصيف قوتها في أيام البيان لو أخذت هذا الحب وأدخلته الجحور وفيه ذلك الجزء الذي يبدأ منه الإنبات لأن حبة القمح لا تنبت بجميعها وإنما فيها موضع بذاته يبدأ منه النبات وما حوله بعد ذلك يكون غذاء له حتى ينشئ الله تبارك وتعالى لذلك من الجذور ما يمتص الغذاء والماء من الترب النملة تخرج ذلك الجزء من حبة القمح لماذا؟ لأنها لو أخذت تلك الحبات من القمح ثم جعلتها في الجحور وجاء الشتاء فأصابا تلك الحبات رطوبة أو بلل لأن باتت وحينئذ تهدم الجحور على من فيها من النماش ولذلك تجدها عند الحفر تجد وهي تصنع مخازنها في جحورها تجد هناك عند جحور النمل تلك الأشياء البيضاء هي ذلك الجزء من الذي علمها هذا شيء آخر عندما يأتي الشتاء وقد فرغت حبات البر حبات القمح من ذلك الجزء الذي يبدأ منه النبات والإنبات إذا ما أصابه الماء والبلل إذا جاء الشتاء جاءت الرطوبة وجاء المطر إذا جاء المطر ربما أصاب الماء أو أصابت الرطوبة تلك الحبات لو تركت لاصابها العطن ونفستها إذا ما أمر الله رب العالمين الصحابة بأن يمحي منقشعة وأمر الشمس بأن تشرق تأخذ تلك النمال يأخذ النمل تلك الحبات التي أصابتها الرطوبة وتستخرجها لكي تجعلها في الشمس لكي تجف تنشرها في الشمس لكي تجف من الذي علمها هذا؟ الله الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، فخلق الإنسان على هذا النحو، وخلق الحيوان على ذلك النحو، وخلق الطيور على ذلك النحو، وخلق الأسماك على ذلك النحو، وخلق الحشرات على ذلك النحو، ثم هدى، فهدى كل مخلوق لمصالحه ومنافعه. لكن يجب التنبيه على أن ما نسب للأنبياء السابقين يحتاج فيه إلى صحة النقل بد من الإثبات لاحتمال أن يكون كذبا كالذي نسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأولى يعني كما تأخذ أن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فتنظر فيها ما الثابت وما الدخيل كذلك وأولى من ذلك ما نقل عن المرسلين وعن الأنبياء السابقين قوله رحمه الله عما جاء به المرسلون هل يشمل الأحكام أو أن الكلام الآن في باب الصفات مثل ما ورد عن موسى عليه السلام في القرآن العظيم فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينس هل يكون ذلك في الصفات أم يشمل الأحكام أيضا عموم اللفظ إذا نظرنا إليه قلنا يشمل الأخبار والأحكام وإذا نظرنا إلى السياق قلنا القرينة تقتضي أن الكلام في باب العقائد وهي من باب الأخبار فلا يكون إلا في الأخبار لا في الأحكام اختيار الشيخ الشارح رحمه الله تعالى إن كان كلام شيخ الإسلام رحمه الله خاصا بالعقائد فهو خاص وليس لنا فيه كلام وإن كان عاما فهو يشمل الأحكام والأحكام التي للرسل السادقين اختلف فيها العلماء هل هي أحكام لنا إذا لم يرد شرعنا بخلافها أو ليست أحكاما لنا روايتان عن الإمام أحمد رحمه الله الأولى أنه شرع لنا والثانية أنه ليس بشرع لنا فهذا نبحث من مباحث الأصول والصحيح أنها أحكام لنا وأن ما تبت عن الأنبياء السادقين من الأحكام فهو لنا إلا إذا ورد شرعنا بخلاف، فإذا ورد شرعنا بخلافه فهو على خلاف. فمثل السجود عند التحية جائز في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه وخر له سجدا على سبيل التحية وكان ذلك جائزا في شريعة يوسف ويعقوب وبنيه في شريعتنا محر فإن معاذ عندما جاء من سفره فسجد للنبي صلى الله عليه وسلم قال ما هذا يا معاد قال وجدت أولئك القوم يسجدون لبطارقتهم فإن كان ذلك كذلك فأنت أحق من سجد له يا رسول الله فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك وأخبره أني لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظيم حقه عليه فوالذي نفسي بيده لو كان من كان الذي ما بين أخمص وهو ذلك الجزء المجوف في باطن القدم لو كان من أخمص قدمه إلى مفرق رأسه قيحة تبض دما وصديدا فاستقبلته فلعقته بلسانها ما وفته حق كذلك الإبل حرام على اليهود وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر لكن في شريعتنا حلال إذن يمكن أن نحمل كلام شيخ الإسلام رحمه الله تعالى على أنه عام في الأخبار والأحكام وأن نقول ما كان في شرع الأنبياء من الأحكام فهو لنا إلا بدليل إلا بدليل ومعلوم أن ذلك إنما يمدغي أن يكون ثابتا أولا لأن الكذب عليهم صلوات ربي وسلامه عليهم كثير جدا كما مرض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 كما قال الشيخ رحمه الله تعالى فلا عدول لأهل السنة والجماعة عما جاء به المرسلون فإنه الصراط المستقيم صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين نسأل الله تعالى أن يرحم الشيخ المصنف شيخ الإسلام رحمة واسعة وأن يرحم الشيخ الشارح رحمة واسعة وأن يرحمنا جميعا والمسلمين رحمة واسعة إنه على كل شيء قدير